ذرف الدموع بلا سكن، والقلب يصرخ يا زمن، والعين تذرف من أسى، والقلب عانقه الحزن، والقلب عانقه الحزن. يا وقت ليتك لم تسر للموت في خطو الشجن فاجاب حين سالته هذه الحياه وعد السنن هذه الحياه وعد السنن فعرفت أن حياتنا تمضي وتأخذ من سكن, من سكن الشعر يرثي صاحبي ألم ودمعي محتة ألم ودمعي محتة بالأمس كنا